Bismillah. والنجم والشجو يسجدان than I. فَذِي أَنَّى أَنَّ رَبَّكُمَا تكذبان؟ I'm جاءكم في البحر كل ظل <تصفيق> uh <laughs> توصي تَن كَدَ غَنِي demi senden di تكلنا على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 إبان حُوم مقصورات في الخيام، أذين آلاء يُبِكُ ما لم يقم <تصفيق> ثم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك